يَوومَ يقولُول الْمُنافِقُونَ وَمُنافِ قوتُ للَّذينَ آممَنُظُرونَ نَ قتَبِس مِن نُورِكُم قِيلَ رجع وَرَأكُمْ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة بَْطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَلَّهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ العذاَابُ يُنَادُونَهُم أَلَمْ نَّكُمْ مَعَكُم قَلُ بَلَ وَلَكِ نَّكُم فَتَاتُمُ أَمْ فُسَكُم وَتَرَبَّصْتُمْ وَرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيَّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمُ بِاللَّهِ الغرور فَالْيَوْمَ لَا تَأْخُذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضعف لهم, يضعف لهم ولهم أجر كريم